عو الله الشيطان إلى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يترذب Yeah. و ل و د مكناكم you、uh -huh. o n t we all k n w h a t is t h a t 「お茶をおかし」 n o o o Thank、oh, you. you、uh -huh. 「わかるぞ」<音声> و ل و ان أ أ ن ز ل الكتاب ع ا م ا واتقوا لكفونا What a world. هم امه مقتصده <تصفيق> you、um. you <laughs>